استمع وضع الصوائت الطويلة في دائرة كما في المثال في ذو لا يا لي ما سو آ لو G R T K Ş